وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَٰكِنَّ آلَ شَأْنًا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْأُمُورُ وَمَا كُنْتَ تَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَسْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّنَا كُنَّا مُرْسِلِ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ ஜி கௌமீரி கவிகி கல உத கௌரூ வல உல مصيبه هم مصيبه بما قدمت ايديهم فيقول فيقول ربنا لاو اسلت الينا رسولا فنذ تَبْيَاعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ موسى اولم يكفروا بما اوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا لَبِكُنْ كافرون قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَأَذَا مِنْهُ مَا تَابِعُوهُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ فَإِن لَم يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعَلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ